وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَافًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَافًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَابًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً تَجَّاجًا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 وكل شيء أحصيناه كتابا فاذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاذا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا بهاقا لا يتمعون فيها لغوا ولا كذابا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 ذلك اليوم الحق فمن شاء اتَّخَذَ إلى ربه ما أبا إن أمذرنكم عذابا قريبا يوم ينظر مَا ما قدمت يَوْمَ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا